فَامْسُوهَا بِسُوءٍ وَلا تَمْسُوهَا بِخَيْرٍ إِنْ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَاعْتَرُوهَا فَقَالَ تَمَسَّكُوا فِي دَارِكُمْ كَنَفْسِكَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ أَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صالحا الذين آمنوا معه برحمة, برحمة منا ومن خير يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وعقب الذين مرموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن كفروا ربهم ألا بعدا لتنود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما ويصل إليه نكرهم وأوجت منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق